المقدمة الآج في علم العربية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاتي الشهير بابن اجروم الروم رحمه الله محققة على اثنتي عشرة نسخة منها نسخ كتبت قريبا من وفاة المصنم وأخر عليها قيود قراءة مع الاجازه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 باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء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 والافعال الخمسه وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء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 فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم فالنواصب عشرة وهي انولا واذن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 وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ما وضربتم وضربتم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 وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربن باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر وهي انا ونحن وأنت, وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك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 ومعنى ان وان للتوكيد ولكن للاستدراك وكان للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها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 ومررت بالقوم اجمعين باب البدل اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه وهو اربعه اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط تقول قام زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت ان تقول الفرس فغلقت فابدلت زيدا منه باب منصوبات الاسماء المنصوبات أربعة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى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 وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهم وهي إياه وإيانا وإياك, وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن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 التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون الا نكرا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوا وسوى, وسوى, وسوى وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى با ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو قولك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 والمشبه بالمضاف فاما المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا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 وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله أعلم تم بحمد الله